الله ذو العذاب من حيث ثم ونبار الآخرة خير خير I ولا أجر الآزرة أكثر لم كان الذين صبروا على ربهم يتوكنون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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَا تُسْأَلُ قوم وَإِذَا الْمُشْرَاءُ حُضِرَ بِالْأُنثَىٰ وَجَدُوا بُرْهَانًا وَهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سَاجِدِينَ يَتَوَارَوْنَ yuruvî Eyyüm sikû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 هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا وَأَضْرَبُوا اللَّهُ مَثَلًا لا ثم لن شيء الذين كفوا وصدوا عنه Oğlun nazik seni Altyazı <gülüyor>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 Lord, <laughs>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 No Oh,